7. بسم الله الرحمن الرحيم 8. سورة أنزلناها وفرضناها 9. وأنزلنا فيها آيات بينات 10. لعلكم تذكرون 11. الزانية والزاني 12. كل واحد مائة جلدة ولا تأخذكم بهم رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 11. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 12. والذين يرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات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 124. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 125. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم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 7. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون 8. والمؤمنات بأنفسهم خيرا 9. وقالوا, وقالوا هذا إفك مبين 10. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوهُ بِالشُّهَدَاءِ فَوْلَائِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 119. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه أينا وهو عين عند الله عظيم 110. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا يتكلم <تكلم> بهذا سبحانك هذا بتان عظيم يعظكم الله ان تعوبون مثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايا والله عَم حَكِي إِ الذيينَ يُحبّونَ أَن تَشِلِّعَفاحِشَةُ فيِي الذيينَ آمَنوا لَ معذاَاب أَلمُ فيِي الدُّنْييا وَآخِ واللَّهُ يَعلملَم وَأَُم لا تَعلَ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوث رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 119. إن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم 110. ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا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 122. 133. 144. 155. 156. 166. 177. 177. 178. 188. 199. 191. 201. 202. 212. 117. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون 118. فإن لم تجدوا فيها أحدا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 والله يعلم ما تبدون وما تكتون قل للمؤمنين يغبوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُورِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ وَلَا يُبِدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِذُعُولَتِهِمْ أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ آبَاءِ ذُعُولَتِهِمْ أَوْ, آبائهن أو, آبائهن أو, آبائهن أو, آبائهن أو أو بني إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اولي الاربه من أو على عورات النساء ولا يضربن بابهن ليعلم ما يخفين من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 124. والله واسع عظيم 125. وليستعفف الذين لا يجبون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله 126. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 127. لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره فإنا الله من 117. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 118. اللهم السماوات والأرض مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُقَدُّ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ لا شرقية ولا غرية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِض اللهَّهُ الأأَمثَاللٍ النَّاسِ واللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَم فِي بُيوتٍ أَذِنَ اللهَّهُ أَتُ فَعَوَ يُذكَرَ فِي هَسمُُ سَدِّفُْ لَ فِي ه بِعُدُ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ لَجِزَهُ الله أَحْسَنَ مَا عَمِ وَيَزُِْدَهُم مِن فَدْنِه واللهُ يَزُقُ مَ يشَ بِغَيْرِ حسد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 11. فوفاه حسابا 12. والله سريع الحساب 13. أو كظلمات في بحر لجي 14. يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فِيهَا من برد 111. فيصيب به من يشاء 112. ويصرفه عن من يشاء 113. يُقَلِّبُ سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطني ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم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 شَاءَ وَإِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَقُولُوا لَكُمْ طَاعَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ يَغْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُونَ إِلَٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ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 فَإِن تَوَن لَ فَإِن عليه مَا عَلَيْهماحمِّ لَعَلَيْكُ م حم مِتُمتُ وَإِن تُطيرُوا مُتَهْتَدُ وَمَا عَلَ غْرَسُولِ إِلَّا الْبَلَُ النُبِي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 وليمكنن لهم دينهم الذي اغتظى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 118. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعدكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليهم حكيم 119. وإذا بلغ وَلْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنَنَّ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا 129. وأن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة 110. وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج 113. ولا على الأعرج حرج 114. على المريض حرج ولا على المريض حرج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 17. ليس عليكم بناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا 18. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة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 119. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك شَأْنِهِمْ شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم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 يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُجْعَلُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا والله بكل شيء عليم